فأقم وجهك للدين حنيفا في طرّة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون